بسم الله الرحمن الرحيم إنا نوح لنا قوياً من قبل ان ا وصلنا نوكل قوما يلقواكم قوما يثوا ولا علم قال يا قوم اعبدوا موني من يعبد الله واتقوه يضلكم ان تضلكم من اخلقكم من هذا المصم ان الله ذا جل وعلا لو كنتم تعلمون فارب اني دعوت فجر لا ونهار لا فإني كلما دعوتهم لذوقتهم جعلوا أصابعهم في ذنوا واستوشوا سياهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسألت لهم استكبارا فقلت استغفوا ربكم كأغفارا يرسل السماء عليكم مدرورا من ينجلكم نموار وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا ما لكم لا تؤمنون وقاهر خرب المتقون ان لم تؤمنوا خان الله سبحانه وسلامه بكم جعلكم الله فينا نقولوا يعيش الشمس صلوات والله امتدكم الأرض نباتكم وسمائكم فيكم يخرجوا والله جعل لكم الارض بساتات تنهسكم من يسر منهم قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يتدبروا وردوا الله خسرا وقالوا لا تذرن آلاتك ولا تذرن وده أسوه عملا يروس ويأوك ونسرا وقد أظلوا كسيرا ولا تتظار من إلا طلالا مما خطيئة أولقوا فأدخلوا نارا فإنجدون من دون الله ينصارا وقال نور من الكافر إنك انتظر من طلوع فالقنا إلا ربنا فلن ولا بعدي ولمن دخل بيتي ممن والمويون والمعذونات تجد الزالمين إلا تمر.